بسم الله الرحمن الرحيم، والقرآن المجيد، العجب أن جاء.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 ونزلنا من السماء ما مباركا ما مباركا فألتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقة لها قلعة نضيد 124-رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الروس وثمود وعاد وفرعون وإخوان وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 لديه رقيب عتيد و جاء سكرة الموت بالحق ذلك ما قُت منه تحيد و جاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد و كل نفس معها سائق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 يوم نقول لجهنم نَمَهَلٍ تَلَقَّتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَهَلٍ تَلَقَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُعَدُّونَ لِكُلِّ أَوَابِنَ حَفِيدٍ مَنْ خَشِيَ رَوَاحَ مَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أدخل قولوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها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 يوم, الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقف الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار